قُل انَّمَا أُنذِرُكُم بِوَحْيٍ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ وَلَئِن نَّسَوَّهُمْ نَضْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا نظالين ونضع الموازين القسطا يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكف بنا حاسبين وَلا قَدَ آثَن مس وَهَونَ الْفُرقَان وَض أَو وَذِكرَ للِمُتَّطينَّينَ يَخشَونَ رَبَّّهُ بِالْغَولِ وَهُم مِنَ السَّاعَةِ مُشِقُون وَهذاَا ذِكْر َكُْ أَنْ زَلْناَاهُ أَفَأَلتُمْ لَهُم كِرُون وَلَقَدَ آتَينَا إِبَرَهِي مَ رُشْدَهُ مِنْ قَبَلُ وَكُنْ نَا بِهِ عَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَومِهِ مَاهَا بِه التَّمثِيلُ الَّ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 أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ الْلاغِبِينَ قَالَ بل رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي سَخَّرَهُنَّ لَكُمْ فَاعْبُدُوهُ وَقُلْ هَلْ مِن شَارِكٍ لَّهُ ۚ قُلْ هُوَ اللَّهُ رَبٌّ وَاحِدٌ